يعني في عموم كلامهم عن بعض السحر الذين تابوا أنه يؤمر بقراءة الفاتحة من آخرها إلى أولها بالعكس يعني وأن يبول على المصحف والعياذ بالله وبعضهم يقول أن يسجد لصنم وغيرهم يقول أن يسب الله يعني لا أن يقدم قرابين للجن شياطين الجن حتى تتم خدمته.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 وإذا قوله تبارك وتعالى تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه قال والتعلم لا يكون لا شيء له حقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم حتى انه لا يخيل اليه انه فعل الشيء لم يفعله رواه البخاري الثاني ان السحر ليس له حقيقه هو مجرد تخيل وهذا مثل المعتزله استدلوا بقوله يخيل من السحر بانها تسعى قال والصواب ما عليه اهل السنه ان السحر له حقيقه وتأثير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 السحر وما أنزع المنكين نبابي لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فهذا السحر حقيقة هذا السحر حقيقة وحتى التخيل حقيقة يعني تخيل العبث بنظر الإنسان وإذا الله تبارك وتعالى وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال عن موسى صلى الله عليه وسلم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى خيل له أنها تسعى وهذا هو السحر أن يخيل إليه هذا الأمر والسحر يقع على الأنبياء كما يقع على غيرهم وقد وقع لموسى عليه السلام كما قال الله تبارك وتعالى يخيل إليه من سحرهم اليه الضمير عود إلى موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهو الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشه يخيل إليه أنه أتى أهله ولم جاءتهم صلى الله عليه وسلم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 ساحره لبيد بن الاعصم بمشط ومشاطة و القاه في بئر ذروان وقيل دي اروان ذروان وقيل دي اروان يعني اسم البئر مختلف فيه اما ذروان واما اروان واخذ مشط النبي صلى الله عليه وسلم ومشاطة النبي اللي هو الشعر اتساقط من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وتاه في جف طلعة ذكر طلع نخلة ذكر يعني في الطلع طلع نخلة ذكر أخذه وضعه فيه ثم رماه في بئر ذروان فظل النبي صلى الله عليه وسلم مسحورا صلى الله عليه وسلم قريبا من شهر تقول عائشة كان يخيل له أنه يأتي نساء ولم يأتيهم يعني في النساء فقط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 قال لبيد الأعصم قال وبما طبه قال بمشطن ومشاطة وطلع نخل نخل وجف طلع نخلة ذكر قال واين هو قال في بئر ذروان ثم انصرفه فقام النبي ودعا أصحابه صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بئر ذروان يقول فنظرنا إليه فإذا هو كله ثلق فيه الحيض والنجاسات وغير ذلك يقول يقول فأمر هدمه يعني ما أخرج السحر وإنما طمس البر انتهى الأمر خلاص وذهب عنه ما كان يجلس صلوات ربي وسلامه عليه نعم إذن هناك السحر ما هو تخييل ومنهما هو حقيقة يقع على الإنسان وفي تخيل هو أكثر السحر اليوم يستعملونه هو التخيل أكثر سحر اليوم يستعملونه ولكن في الغالب الساحر يعني يتعامل مع الجن حتى في التخيل يتعامل مع الجن يخيلون للناس والإنسان إذا أراد أن يحتمي من هؤلاء فيكثر من قراءة القرآن خاصه عن الكرسي أو سورة البقره بشكل عام وسورة آل عمران كما قال الله تبارك وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة البطلة السحره البطله هم السحرة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 من سحر ما انها تسع لكنها ما تسع هي حبال وعصي ما تغيرت من حقيقه كونها حبالا وعصيا فلما القى موسى عصاه تحولت الى حيه حقيقيه هذه هي المعجزه انه يقلب حقيقه الاشياء الله جل وعلا فالتقمت العصي والحبال لانها مجرد عصي هذه حقيقه حيه حقيقيه التي القاها نبي الله موسى صلوات ربي وسلامه عليه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 اللي يكون بين الزوجين وهو الذي يسمى التوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتوله شرك التوله هو السحر بين الزوجين سواء تستخدمه المراه او يستخدمه الرجل او يستخدمه طرف اخر للتفريق بين الزوجين او للجمع بين الزوجين يعني اما لتفريق القلوب واما لتقريب القلوب يعني يكرهونها بزوجها او يكرهون بزوجته او يحببون بزوجته او يحبونها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 وين يحكم عليه بالردة وبالتالي يقتل مرتدا يقتلو مرتدا من باب من بدل دينه فاقتلو اختار المؤلف انه يقتل لحديث جندب بن عبد الله حد الساحر ضربته بالسيف وهذا الحديث له قصة يذكر ان جندب بن عبد الله كان جالس عند احد الامراء فادخل عليه ساحر فهذا الساحر يقول بدا يزيل راسه من مكانه ويعيده يشلع راسه من مكانه يشيل راسه يخلي يسير بدا يرد يعيده يعني آه. هو تخيل لعيون الناس فجنده كان دخل على هذا وجد عنده هذا الساحر يفعل هذا الامر فرفع السيف وضرب عنق الساحر فقال له لين ماذا فعلت قال فليعده إذن فليعده إذا ولكن هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف حديث جندب فيه ضعف والصحيح أنه لا يثبت عنه أنه قال فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جزاء السا... إنما جزاء الساحر السا... ضربة بالسيف وفي حديث آخر حديث مجالة أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة نقتل كل ساحر فقتلنا ثلاث سواحر اقتلوا كل ساحر ليست من ليست ثابتة في البخاري وإنما في المسند ولكن حسن الاسناده بعض اهل العلم المهم القتل وقع قتلنا ثلاث سواحر وقع هذا وكذلك جاء عن حفصه ام المؤمنين رضي الله أن عنها جارتها سحرتها بقتلها وهذا من باب ان السيد يقيم الحد على عبيده ان السيد يقيم الحد على عبيده نعم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 بالسحر وإلا الأصل المنع من ذلك والضرورة تقدر بقدرها نعم أما توبة الساحر فعلى قولين لأهل العلم الأول لا تقبل توبته وهو المشهور في مذهب أحمد والثاني أنها تقبل توبته لعموم قوله الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى المشرك إذا تاب تقبل توبته لكن فرق اهل العلم في المشرك يقول المشرك يعني اذا كان يسمونه الزنديق يقول لا تقبل توبته والزنديق هو المنافق الزنديق هو المنافق أو لا تقبل توبته لماذا؟ قال لأنه يرتد ثم يرجع فتقبل توبته ثم يرتد ثم يرجع ثم يرتد يقول هذا العاب هذا ايش هذا العاب يقول لا تقبل توبته في الثالثة ويسمى الزنديق ويسمى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 فنقبل توبته توبته أما إذا شككنا فيه وأنه يلعب وأنه رجع مرتين أو ثلاث أو كذا فلا تقبل توبته لكن قد يكون تابع عند الله وتكون توبته صادقة لكن نحن نعامله معاملة الكافر ولا نعامله معاملة التائب نعم المسألة السابعة اتيان السحرة قال اتيانهم على أربعة أقسام الأول اتيانهم مع التصديق لهم أنهم يعلمون الغيب لأن الساحر يدعي علم الغيب هذا كفر ورده من أثى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما على محمد الثاني اتيانهم او الأول بدون التصديق قال مع التصديق لهم في أمر غيبي مطلق أو أمر غيبي غير مطلق كالعلم مكان السحر والضار نحو ذلك نعم لكن بدون اعتقاد أن الشياطين تخبرهم فهذا كفر أكبر طيب الثاني الاتيام مع التصديق لهم في أمن غيبي نسبي كما كان السحر والضالة ونحو ذلك مع اعتقاد أن الشياطين تخبرهم فهذا له عقوبتان لم تقبل له صلاة ويكفر الكفر الأصغر النوع الأول أن يصدق أنهم يعلمون الغيب أن يصدق أنهم يعلمون الغيب هذا كفر أكبر ردة النوع الثاني لا يصدق أنهم يعلمون الغيب لكن يدعي أنهم يتعاونوا مع الجن ويسألهم كما قال الله تبارك وتعالى من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما والعراف نوع من النوع السحر لأنه يدعي علم الغيب كلهم يدعون علم الغيب العراف والكاهن والساحر والمنجم والقارئ الكف كل هؤلاء يجتمعون في دعوة واحدة وهي دعوة علم الغيب دعوة علم الغيب فمن سألهم وصدقهم أنه يعلم الغيب كفر الردة ومن سألهم ولم يصدقهم انهم يعلمون الغيب فهذا كفر أصغر هذه معصية كبيرة لكن لا تصل الى الردة الثالث الاتيان المجرد بدون تصديق يعني بس ما يقوم بلاغة شف بلاغة شف يحضر عند الساحر وهذا هذا أيضا لا يجوز هذا أيضا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 لا باس وقد يكون الى الواجب اقرب يقول فرع التوله هو ما يحب المرء لزوجها الذي ذكرنا قبل غيره هو الصرف والعطف التوله هي الصرف والعطف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في احد عنده سؤال نعم كيف؟ ليش يروح له؟ ليش يعني يروح يطلب منه يسوي سحر يكفر معه اعتقد أنه يستطيع هذا وشو راح له؟ ليش رايح لو يدفع لفلوس ليش كيف يصدق ايه ايه اذا وصل لهذه المرحلة اذا وصل لهذه المرحلة انه لا يجد علاجا الا هذا فهنا يمكن يقال جائز لكن بشروط يعني لا تعطافت وعامة ما فيها طيبها هذا الأصل. هذا طبعا الأصل طبعا الله سبحانه وتعالى كل اذا فيكم صدق مع الله تبارك وتعالى أذهب عنه هذا كله سبحانه وتعالى هنا وفي منه حقيقة. لا قد يكون من اثر التخييب في القصد.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 الله والله على رسوله صلى الله